أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون السابقون أولئك المضربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم وردان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس كَيَأْكُلُ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا اشْتَهُون وَحُورٌ عِينٌ كَمَثَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَثْنَىٰ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضول وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن فجعلناهم فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين وثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في وفي وكانوا يصرون قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ أكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب اله.